عيد حسم منك غادي نهدر ما الطبيعة ما يخبرنا سبيدي عيد برد القلب غادي نترد ينشوفك عمرين واللي نعرفه شو بيقلبني قلبي بي hvad mener du